بحول الله وقوته من الحديث عن منزلة التوبة والحديث عن منزلة التوبة ونهايتها يعني بداية عمل ويعني عزم قوي وإرادة متينة وهمة عالية من أجل أن يدرك الإنسان معالي الأمور فإذا فرق من منزلة التوبة أقبل بكلياته وقلبه على الله وذلك هو قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم انتهت التوبة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون هذه الآيات تدل على أن أول منزلة بعد التوبة هي منزلة الإنابة لأن الله عز وجل بعد أن أخبر أنه يغفر لعباده قال وأنيموا إلى ربكم وأسلموا له فالإنابة هي موضوع حديثنا اليوم الحديث عن الإنابة قليل يعني ما سمعت في من سمعت من تحدث عن الإنابة إلا قليلا بالرغم من أنها مفردة قرآنية هي مفردة يعني موجودة في القرآن فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن أن التوبة معها إنابة حتى هذا في حال الأنبياء كقوله تعالى على داود عليه السلام قال فاستغفر ربه شنو؟ استغفر ربه بعد شنو؟ فخر راكعا وأنا بعد الاستغفار الإنابة والإنابة تعني الرجوع الكامل والإقبال التام والإنقياد الذي لا تردد معه لأن من تاب اتى باندفاعه الذي يحصل له تحول في حياته يعيش حياه فيها غفلة فإذا مات وبدأ يتعرف على الله وبدأ قلبه يتغير وبدأ فؤاده يتحول فإذا به ينيب إلى الله بقوة الإنابة في اللغة تدور على ثلاث معاني الإسراع والتقدم والرجوع فهم أسرعوا إلى مرضات الله ورجعوا إليه في كل وقت وحال وتقدموا لأن من معاملها التقدم وتقدموا إلى محابه ومراضيه سبحانه يقال فلان أناب رجع فلان أناب أسرع فلاد أناب تقدم وهذه منزلة الأنبياء إن إبراهيم لأواه حليم منيب أي سريع الإقبال سريع المبادرة سريع التقدم سريع الإجابة يجيب الله ويقبل عليه بكلياته وتلك علامة صحة التوبة التوبة التي تحدثنا عنها في الدروس الماضية من علامة صحة أشنو الإناب والأنه قال وأنيموا إلى ربكم وأسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب أشنو بركة وأنتم لا تشعرون أن تقود نفس يا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول أن الله هداني لكنت من المتقين فالإنابة هي كريمه التوب من الفاظ الانابه الموجوده في القران التذكر والتامل في خلق الله والهدايه مرتبطه بإنابة قال تعالى عن السماء فلم ينظروا الى السماء فوقه كيف بنيناها وزيناها فما لها من فروج فروج معناها خلل والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تذكره وذكرى لكل اسلوب عبد منيب الذي اناب بقلبه ورجع وبادر واقبل على الله بكلياته هو الذي يتذكر ويتامل ويتفكر في هذا الخلق وفي هذه الكائنات وسبحان الله كل هذه المفردات القرآنية فاستغفر ربه وخراك عنه وأناب مفردت إن إبراهيم لاواه حليم منيب مفردت وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له هذه المفردات تبين أركان الانابه للانابه اركان يعني كيف نعرف ان هذا منيب وان هذا غير منيب لانه يربط الانابه بالعبوديه قالت ذكره وذكرى لكل عبد منيب بل يعني حتى الجنه ازلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما تعادون لكل اواب حفيظ اواب من الأوبة والإنابة إذا ما عز وجل لكل أواب حفظ طيب هذا يعني أن أركان الإنابة أربعة لا تتحقق الإنابة في شخص إلا إذا توفرت فيه أربعة شروط الشرط الأول محبة الله تعالى لا يمكن أن يكون الشخص يسمى مميم ويستحق نفض الإنابة والمميم إلا مع المحبة ان يحب الله تعالى ولذلك قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى, إلى الله لهم البشر تبشر عباد فالانابه بالمحبه لانه يمكن ان تنيد الى شيء ترجع اليه بكلياتك وتقبل عليه وانت مبادر وبينك وبينه حواجز وكراهية وبغضاء هذا في البشر في البشر يعني أنت حتى إذا أذيت إذا ان تجلس إلى درس لتتعلم ابتداء لابد أن تحب من شنو من يعلمك لتتلقى منه تلقي شنو الصحيحة كانت ما بتفهم منه كويس لكن تكس أنت هذه المحبة هي علامة الإنابة سبحان الله حكمة الله أن الله هو الوحيد سبحانه الذي تخافه وتفر اليه لأنك تحبه أما غير الله إذا خفته فررت منه في أسد يطيب يجنبه في نار يتمشي جنبه لا قص على ذلك بمعنى شنو بمعنى أي شيء الحية كويس. النار أي شيء تخافه تبتعد منه إلا الله كلما ازددت منه خوفا كلما ازددت إليه قربا سبحان الله هذا شيء عجيب وهذا معناها المحبة يعني أكبر شيء يحقك هذه المسألة في النفس المحبة وإلا ربك يخوفك ويتوعدك يقول لك النار وبسوي وبذخر والظالمين والفعل والكذا انت قدر ما الله خوفك يتعمل شنو من كان بالله أعرف كان منه أخوف يعني كلما كنت أكثر خوفا من الله كلما كنت أكثر قربا منه وافضل لا تخاف الله الا بعد معرفته فالركن الاول في الانابه شنو المحبه والركن الثاني من اللفظ الخضوع لا يتصور انابه بغير خضوع لذلك الانابه معها اعمال صالحه قال تعالى منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزم مما لديهم فرحون سبحان الله هذه الآية عجيبة في الروم الآية أن أن أن أن أن أتت في الصياغ الحديث عن قول تعالى أقم وجهك للدين حنيفه فطره الله التي فطر الناس عليها بعد قال مولدين اليه كان الله خلق الناس ابتداء مولدين ولكنهم تبدلت قلوبهم وتغيرت احوالهم فابتعدوا عن الله تعالى قال تعالى في الحديث القدسي خلقت عبادي ونفاء فاجتالتهم الشياطين خلق الله الناس على قرب وحب وخضوع لله طيب الدمج بين المحبه والخضوع مهم لتتحقق العبودية والإنابة لماذا لأنك قد تحب ولا تخضع قد تحب ولا شئ ولا تخضع هذا ممكن ولا ممكن ممكن ولا ممكن سائر المحاب الطبيعية الموجودة في قلوب الناس من هذا الصيف كيف أنت تحب ولا ذكاء ولكنك لا لا تخضع له ورجعت تخضع له فيحبه زوجك لكنني قاعد أتخضع لها دي, دي خل نشوف لنا حاجة تانية لأنه كان بتحب المرأة وتخضع لها دي إنابة دي ما في كلام دي إنابة أنت أنا بتا إلى المرأة دي فأنت قد تحب ولا تخضع وقد تخضع وقد تخضع ولا تحب قد تخضع لمن طهرك حيث لا مفر منه ولكنك خاضع له وقلبك ليس معه هذا ممكن وممكن لكن الانابه اجتماع محبه الله وشنو والخضوع له سبحانه الرقم الثاني الرقم الثالث في الانابه مع المحبه والخضوع الاقبال على الله ان تقبل على الله بكلياتك بقلبك وجوارحك وان تسلم قلبك له سبحانه واياك ان تجعل قلبك لغيره معظم الشرور واكبر المفاسد في ان تجعل قلبك لغير الله ان يتصرف فيه وان يمتلكه وان يديره غير الله حتى ولو كان شيخا او عالما او استاذا قلبك كله يجعله لرب وسوف تجد بعد ذلك من معاني العبودية وألوان المقامات وصروف الإيمان وصنوف اللذة والمتعة والعبودية ما لم تجدها من قبل أجد ذلك أن تعطي قلبك لله قلبك إذا كان غالب فلا يليق ولا يحق أن يكون إلا لله وهذه مسألة مهمة يعني يقول الشيخ سبحانه رحمه الله تعالى في كتابه القيم التحفة العراقية في الأعمال القلبية قال متى ما وجدت من القلب انصرافا لغير الله كان القلب أكثر تعرضا للشبهات والشهوات تتلاعب به شهوات النساء وفتنهن وانك لا تجد رجلا تعلق بامراه الا من خلل في قلبه لو انه اقبل على الله بكلياته وكان في قلبه ربه لما انصرف الى غير الله وضرب بذلك مثال قال يوسف عليه السلام مع انه شاق وكان اقرب إلى فعل الفاحشه لكن قلبه كان مليء بمحبه الله فليس فيها موضع لغير الله فلذلك لم يلتفت الى امراه العزيز ولان امراه العزيز مشركه والاشراف قائم على صرف القلب لغير الله أي شيء يؤثر فيها بمجرد ان رات يوسف شابا يافعا وفتى قويا تحركت غريزة الشهوة والجنس فيها فراودته عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيث لكن شوف الإقبال على الله بالكليات كان سببا للعصمة قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه أول حاجة من عبادنا أهم حاجة للعبادنا لأنه عبودية بالقلب عبودية قلبية من عبادنا وكذلك شنو المخلصين الذين أخلصوا لله في التوجه والقصد لذلك عصمهم الله وهذه مسألة مهمة وشوف أتكلمك أصدد إخوانا شوف يوسف عليه السلام وقت موقف عجيب يعني شوف تأمل قوله إلا تصرف عني كيدهن أصدد إليهن وأكون من الجاهلين بالله معقول شوف كان كيف يقول هنا نبي قال لي الله كان ما ثبتك أموده أنا على للنسوان ده طيب معلش يعني همخش في مسألة في التفسير لكن ما فيش كلا لكن الجديد يتكلم عنه شنو يوسف يقول لله أنا كما ثبقتني قلبي ذا ما بثبت المرضي ما بيش عاليا يقول في زولي في الزمن ده يقول لك بذل أمينتي ما, ب... ما بشتهيه يقول لك يقول شنو ما بشتهيه ما عندي شهوه أنا فيها والبصاق احمدي والنية سليمة اكثر من يوسف عليه السلام منتك دي أكثر من يوسف والله إلا يكون ما عندك إحساس زي الحجر ده بس لكن الراجل قاعد قدام بيجتوا الناس وتضحكوا وتشربوا في البارد وعصايب، وتقول لي ما عندك شهوة لو بدأت ما عندك شهوة الشهوة عندك ذلك ما هي تتكلم وتضحك ويقول لك نقطة ويقول لها نقطة بعد ذلك الشرق بيجي إذا كان الشرق ماذا هو الشرق؟ إذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لو أمنت على جبل من ذهب لو جتني أمينا عليه ولو أمنت على عدوز سوداء خرقاء شمطاء عورا أخلو بها ساعة لما وجدت نفسي أمينا عليها بعد فنان سو لك البساط شنو شوف كلامه البساط حلو شوف كلام الرسول شاورت إنه كلامه كلام الرسول الرسول يقول ما ترقت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء هم يقول لك البساط شنو أحمدي والمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الدنيا واتقوا اتقوا النساء يعني شنو اتصقوا فيهم اتلسوا معاهن ابعدوا منهم بعيد الناس يسمعوا اتقوا، يقول لا والله البساط أحمدي وناس يقلدوا في واحد جلدت واحدة جلدة شديدة يا زوج دي دي قريدة قال ما قريبت جارتهم في الحلة لما جارتهم على طيب شنو؟ قال بيتحجتي قال بيتحجتي حجت معه يا زلمه ما تخاف الله أنت لها حالته بيتحجت أما الآية يا ولقد همت به وهم بها لولا لا أرأى برهان ربه يا أخواننا التفسير في, في, في هذه المسألة أقوال من المفسرين من قال أن هم يوسف اختلف عن همها همت بالفحشة وهم بالهروب وهم بالضرب وبعضهم يقول الهم هو مجرد حديث النفس الذي يقع للطبائع البشرية لمجرد أنه يعني تكلمت معه كلام مرقب وتكشفت أمامه وهو بشر تحركت فيها هذه المسألة ولكنه لم يبدلها شيئا وإذا همّ العبد إذا همّ العبد بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنا ولكن التفسير الذي أرجحه غير هذا يعني التفسير الذي لم أرجحه رجح تفسير الثالث برجله حسنا التفسير الثالث حسن. الذي أرجحه أن يوسف لم يهم أصلا الهمزة ما جو لي كل عبارات ومفردات السوء تدل على ذلك كويس؟ المفرد الأولى قوله تعالى كذلك نصد لنصرف عنه السوء لو اعتبرنا الفحشاء هي الزنا السوشل الحديث بالزنا ربنا قال صرفوا عنه كيف يكون صرفوا يكون هم طيب كذلك نصرف عنه سوء الفحشاء قوله إنه من عبادنا المخلصين هذه درجة عالية جدا لا يليق معها الهم قول امراه العزيز نفسها أنا راودته عن نفسه فاشنو؟ فاستعصم للثالثة مفردة ثالثة فاستعصم قل طيب الرابعة المفردة الرابعة قل إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وهذا القول هو قول امراه العزيز من الأول هي تتكلم امراه العزيز هي تتكلم طيب نفسر الآية كيف يخوانا لو رجعنا إلى اللغة يستقيم الآية في أذهاننا للغه العربية في حرف مهم جدا موجود هو لو لا والحروف ثلاثة لو ولو ما ولو لا لو حرفه حرفه حرف امتناعي لاشنو لامتناعي لا حرفه وجود اشنو لو تقول لو كان كذا فعلت اشنو كذا هو ما حسن كويس فامتناعي لامتناعي ولو ما حرف اشنو وجود لوجود يعني ال... الشيء ده موجود خلاني أنا ما اعمل كده أما لولا هي حرف امتناع لشنو لوجود طيب معنا أشكرنا امتنع الهم لوجود البرهان وإذا البرهان يجب معنا ما قال ولقد هم به وهم بها لولا لولا حرف امتناع امتناع شنو الممتنع في الآية شنو ورديني الياب ولا ما في موجودك دم يكون في حاجة ممتنع الامتنع شنو الهم امتنع الوجود وجود شنون خلى امتنع البوهان طيب وداء في لغة العرب السائق التقديم والتأخير ولقد همت به مؤكد لولا أرأى برهان ربه لهم بها لولا أرأى برهان ربه كده وقعت لك لولا أرأى برهان ربه شنون لهم بها وداء بيخل الآية مستقيمة كذلك لنصرف عنه السوء والفحش حتى الهم ربنا منع منه ولماذا؟ في وجود البرهان يا أخواننا البرهان ده فائدة في سنكبه الزينة ما يدين له انا أنا خلي يوسف في ناس في الواطن لما نيجي في الزين بيمتنع بيخاف الله ويقول ما أذى الله بيخاف الله صح لما صح طيب بدون برهان صح ما صح طيب برهان يوسف سنكبه معنا لقد همت به محققا لولا أرعى برهان ربي نحمّ بها وجود البرهان منع شنو منع الهم وجود البرهان منع شنو الهم أظن الأمر فمحبة الله والخضوع له والإقبال عليه بالقلب إخوان نشوف اصلا لا يقود إلى الإقبال على الله إلا سلامة القلب بأن يقبل القلب كلياته على الله الآن قلوبنا متنازعه بين الدنيا وبين عيال وبين نساء وهذا إذا كان في إطاره الجبل الفطري الطبيعي الذي خلق عليه البشر ما في ذلك شك لكن أن يكون هذا هو الأصل وأن يكون التعلق أكثر خاصة في الدنيا وإلى لما قال عليه الصلاه والسلام تعيسى عبد الدينار لم يضع إنسان الدينار ولا الدولار أمانه وقال الدولار أكبر وركع وسجد وكذا لا لكن عبد الدولار كيف بالمحبة ولما قال يحب الدولار الناس ولا كم شر يا الدولار ده الناس قاعد يحبونه ما قاعد يحبونه ما في ذوق ما يحبه. وتحبون المال حباً جباً لكن حب إلى درجة التعلق هذا يؤدي يصرفه من الحب إلى شنو؟ إلى العبادة إذا قال تعيس عبد الديناري تعيس عبد الدرهمي تعيس عبد الخميصة الأجمشة تعيس وانتكس ما في فايده وإذا شيك فلا انتقش مثلا وريد تعيس كيف وعبد كيف قال لي جاري وضع لو خشت سوق في كراعه ما عنده وقت لجيب له منقاش طلع الشوك مشغول مشغولية ما عند وقت قال وإذا شيك فلنتقش درس أسم الله إذا شيك فلنتقش عن كيف أي جاري ورا الدنيا وإذا شيك فلنتقش ينطلب عليه الحديث تعيس عبد الدرهم تعيس عبد البيناري تعيس عبد الخميصة تعيس وانتكس وإذا شيك فلنتقش فلنتقش طلع الشوكة فين وعد يدول ما وطح وتخفينا الزيال الجري جري الجري الشوكة زاته تخش وراك أزواج ما عند وقت يجني يقولون أخوانا طلعوا لي الشوكان معين صديق فلذلك أقول أيها الأحب في هذه المسألة أن الإنابة الركن الثالث فيها شنو الإقبال على الله بكلياتك طيب الركن الرابع الإعراض عمن سواه يخواننا في شيء مهم جدا التوحيد هذا ليس إنك تعرف الله تعرف الله ولا تتخذ غيره ندا ولا شريك للتوحيد التوحيد هذا معنى قوله تعالى لا إله تكفر بشنو بل الان الآن في آلهة ينبغي أنه لا يكفروا بها عند الآلهة الموجودة البشر الآن يعني يعبدون يا أخي حسن من علامات ذلك يموت شيخ يدفن في الجامع في السودان حصة يموت شيخ كبير ما؟ ويتفرف في الجامعة يا اخوان الجامعة ده ما حشلو سجود لله نهى النبي عن اتخاذ القبور شنو؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ما بدنا الصالحين بدنا بالأنبياء والصالحين شنو؟ مساجد معناه يعني اتخاذ زي يعني اشتروا في محل ما يصلوا يدفنوا ناس حولوا جامع لي مقبرة أو حولوا المقبرة لجامع وده كله كل في الشريعه حرام وهو مظنّد أول شيء أكلم عنه أي زول يدفنوا في جامع ضرر ضرر ما يعلم له إلا الله ذكرنا ابن عباس ابن عباس حضر الأمة قال بيدفنوا في جامع ضرروا عارف ليه قال ضرر قال لأنه دفنه مع مقابر المسلمين تكثر عليه الدعوات مع عموم الخلق أنت ذي ماشي المشي بموتر المشي بعربيه المشي بنجدة المشي بيسعى السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين حتى ذل ماشي في الجامع ما ضر والله ضر الشديد ضر لأنه من عوض وتعامت الناس يا اخوان المقابر دي مكشوفة والناس بيدعو بدون ما يعرف المدفون منه حسن عليك المتطيبة المقابر بتدعو للناس بتكون عارف الميت منه بترحمهم كلهم دي مقابر مسلمين والحمد لله انهم مسلمين طبعا لا يجوز دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين والله ما كنت أعلم أن هذا يحصل في السودان حتى اتصل علي رجل أو امراه لا أذكر يستفتي يقول والله عندنا مقابل في المنطقة الفلانية يدفن معنا النصارى قلت له عند البيهق في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة من أهل الكتاب فزوجها مسلم وقد حملت منه وقبل أن تلد الجنين ماتت. فاستشاروا صلى الله عليه وسلم في دفنها قال أن ادفنها مع المسلمين قال كيف تدفنونها معهم وهي مشركه قالوا انا ادفنوها مع النصارى قال كيف تدفنوها مع النصارى وولدها مسلم يتأذى بهم قالوا كيف نفعل قال ادفنوها بين المسلمين وبين النصارى براها ولا مغمرة براها الكرامنا مهم جدا عشان عشاني بحكم بهذا الحديث يمنع منعا باكتا شرعا أن يدفى النصارى وسلم وسلمين وإنه شيلوا مسلمين يشيلوا وسط النصارى وهذا لأسف الشديد موجود في السودان كويس وما عندنا سبحان الله الشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام الرحيم دع لما اتوم على مقابر المسلمين تقول شيء ولما اتوم على مقابر اليهود ان صارت قرش قال إذا مرتم بقبور أهل الكتاب فبشروهم بالنار وبشرواهم بالنار وبشرواهم بالنار لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مرتم بقبور أهل الكتاب فشنو ه عاد الرسول قال لنا هنمشي قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهي في النار يوم القيامة رواه مسلم أصدمة مات مات فيها هو يا إخوان نشوف الاعتقاد الاعتقال حتى التع الدفن في في المقابر دائما اليهود والنصارى لأنهم سبق لأن الرسول خلقهم لعن الله اليهود وشنو والنصارى اتخذوا قبور انبياء المصالحين مساجد يا اخوان انا حسن اكلمكم والله موتها والله شفت في وصفة كاتبة ما يدفنوني في جامع ويدفنوني في مقابل المسلمين مع المسلمين العنقالة مع العتاله والمساكين دي يدفنوني معهم وكي تلاخذتوا فيها تمييز اها انا ادفنوني مع المسلمين الع... الع... العنقالة أصبر هاي وما وما في زياده على القبر الا تراب القبر لا يزاد على القبر شيء الا ترابه كويس يا اخوان فنفلط انا امام في جامعه الاحساء وبعلم الناس وشمو وبجربهم وباذل جهدي اموت يدفنون في الجامعه هنا وبعدين ما في حد مهم قال له شنو يا اخوان شوفوا السلف الصالح الصحابة عندهم فريق سجين في اليمان في سقراط الموت جابوا له كفن الكفن جديد وال وال, وال وال وال والايام ايام شد الناس عريانين الناس مالهم عريانين شوف اصحابنا قال لهم يا اخوان نغيروا هذا الكفن الجديد وانفعوا به حيا وذي قاعده مهمه اسمها الحي أبقى من شنو من الميت قال لهم انفعوا بها حيا وكفوني بأي كفن فإنني لا ألبث في لحدي إن كنت من أهل الجنة ابدلني الله بكفن من الجنة فما يغني كفنكم وإن كنت من أهل النار أو قده الله علي نارا فما يغني عني كفنكم النزل عنده فهم ولا ما عنده فهم تحليفة من اليمن فالأشياء يتفن ال ال ال الجبس والجين والأسمنتي اللي يعملوا اللي يجيبون لنا نعمل لهم مظلة جيدة، أحسن لهم في الأجر يصلي فيها يلقوا أجر. بدل ما يعملها ليزور ياخذ زور ده كان عملت لي جوبة تحت الواتس في الجنة جوبة دي ما بتعملوا أي حاجة وكان الله خده هو في النار والله كان جبت تكييف مركز للجوبة ما أنا وريني. وريني ما تخفضه ورضا يبشره إخواننا كذي أصلاً حاسبين شنو الميت ورئي ورئي الميت حاسبينه بيضر وبيضر الحي لأن الناس لما يشوف القبر عنده قبة يتجون حيبة وهذا يدل على التعقيم ويقود إلى تقديس البشر وعبادتهم من دون الله لذلك يعني هذه الدشئية مهمة جدا أيها الأحبة الإعراب عن من شروع سواه عن كل شيء وشوف أنا ورقت الإعراب عن ما سوى الله يقود الإنسان إلى الاستقامة كذ؟ ذنون المصري رحمه الله من العارفين عنده قصة عجيبة جدا حكاها أهل السيارة قالوا ذنون كان يجلس في المسجد إلى وقت متاخر بعد العشاء ثم يرجع إلى بيته يمر بالطريق فتنت به فتاة في واحدة يطلق بطلاحظه لما يمشي جامع بوقار وبهيبه وكذا نفسها الشهوانية دخلت فيه في, في ذنون هي تريده بهذا الوجه الوضي وهذه الهيئة الوقورة أن, أن يفضل بها فانتظرته في يوم من الأيام على الباب وليس عليها شيء إلا قميصها فستان بس الشعر كاشف لما دنا والولد كوركت عنه فالذنون رأى إمرأة خارج الباب يتولون المعنى فيش في مصيبة فجرى يدخل البيت يريد أن يدفع المكروه فدخلت خلفه وأغلقت عليه الباب وقالت له ما ثمة ما مستغيث ما في, ما في ذو بكوري ولا في كده ولكني أردتك لنفسي فتكلم معه قال هذا لا يحل قالت أنا لا أعرف ما بعرف بحذل أو بحذي إلا تفعل الدنيلين أصيح وأجمع عليك الناس وطبعاً بكل المقاييس الناس كانوا يجون ويروحون البيت ما في زوج طوالي يا يوماً الله حصل شرته وكنت في الجامعة حسناً قالوا شوية يقول لك ذا فأصلاً ما في مجال قال لها طيب أنا بالنسبة لي هذا فجور وأريد أن يخفف ربي عليا أريد أن أصلي له قالت صلي ما شئت وخلاص خلاص جاف للباب وحد كوري قال فصلى واقبل على الله بكلياته ان يصرف عنه السوء كما صرفه عن يوسف عليه السلام قال لي يا الله انت الجدد تصرف عن يوسف اصرف عني الزبد ابسط ما دار ياتي محرم الله ينظر الى هذه المساله بشيء من الاشمئزاز لما سلم تغيرت المراه سالته حصل لا شيء من الاخشاء اغشي عليها قالت ما الذي اتى بك في هذه الدار يا رجل قالت تجاره شنو ما قال لها انتي ما قلتي عملتي قال لها رجل لعب بيش الشيطان راجل كعب الشيطان لعب به وجه قالت استغفر ربك وقم من مكانك واخرج من هذا الباب ولا تعد فتح الباب ومشى الله بيقدر الله بيقدر يقدر يحول قلب الله بيقدر يحول قلبه في ثواني ده مو نريد عن العصيان يخوانا في حاجة مهمة جدا ناس ما قاعد يعني عن أي معصية حتى ولو أنت سوف تتوب منها تكدر عليك الذي بينك وبين الله وما في ذلك شك لا يمكن أن تتعرض لمقت الله ولغضبه وتعصه وأن, وأن يكون قلبك سالم لا بد أن تنتقص منه نقيصة وأن يتكدر كذب وأن يذهب منه شيء شعبا. لا لابد من ذلك لذلك لا تستهون المعصية حتى ولو كانت هذه المعصية لا تدخلك النار اعلم أنها سوف تقدر عليك ما بينك وبين الله هذه الجزئيه مهمة جدا طيب الإنابة إنابتان هذه أركانها محبة وخضوع وإقبال وإعراض إقبال على الله بالكليات واعراض وإعراض عن شنو عما سوى الله بعد ذلك الإنابة إنابتان الإنابة الأولى الإنابة العامة الإنابة للرهوبية وهذه كل الخلائق ينيبون إلى الله كافرهم ومؤمنهم وبرهم وفاجرهم طيب ملحدهم يشعر بإنسانيته وضعفه إذا تعي ماذا يفعل يخلد إلى شنوب إلى النوم من الذي جعل له الليل سرم من الذي جعل له شنو الليله ولو أنه جعل عليه النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه فسكونوا وأن الله أعطاه النوم وهبه وهذه من آياته من آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله ثم ما من مخلوق إلا ويجوع فإذا جاء ماذا يفعل ذهب إلى الطعام منيبا منيبا إلى الطعام من الذي أطعمه إنه ربه وهكذا هذه إنابة شنو إنابة عامة إنابة كل الكائنات وكل الخلق إلى الله قسرًا وله أسلم من في السماوات والأرض طبعًا وكرها في ناس أسلموا كرها يعني بروح النار لكن بي بي جور بحتاج إلىكم نأكل الله بيتعب ما في زول بيكون في الدنيا دي بيكون بس بجد حتى لو سنقض الصباح بيكون ماله تعبان وكل مرة افتح في قشمه بانابه خلق الله الخلق عاجزين وعفاء ليحتاجوا إليه ويفتقروا إليه وينيدوا إليه الانابه العامة من ضرب من ضروب العبودية العامة كده قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكره وإن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحماني عبدا ليست العبودية الخاصة عبودية المحبة والإقبال والخضوع إنما هي عبودية الحادة لأنهم مفتقرون إلى الله جنوب محتاجون إليه ورذين الكون كله فو مخلوق ما محتاجه بين الشارون ما محتاج إلى الله يلجؤ إلى الله يفتقرون إليه تمتنع بطونهم فيحتاج إلى تخليتها كويس؟ وقيس على ذلك هذه الإنابة العامة ذكر الله عن المسركين المسركين عندهم إنابة لكن الإنابة للربوبية اللي هو الربوبية الملك والخلق والتصريف والأمر وكذا طيب والتدبير وكذا قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه حتى المشركين اركبوا البحر، ي... هم مشركين في البر يقول لك لا تُعزَل لما يركب البحر يقول يا الله آه يا أخي تعرف في ملاحظة يقول لك الله ما في لما تقبل المذاهب السما يقول يا لطيف يا الله يا الله يا, الله. يا لطيف مع يقول لك شنو الله ما جاب خارجه ده ما إيمان ولا إخلاص دي إنام مادة عامه اذا ما شنو واذا مس الناس ضر دعوا شنو ربهم شنو منيبين اليه بعد ذلك فلما انجاهم الى البر اذاهم يشركون اشركوا في البر عشان كده في عربي مجيق واحد ساله قال له يا اخي انت كده الله ذكيه وصفوا لنا تكلمنا عن الايمان بالله قال له هل ركبت البحر يوما هل ركبت البحر يوما قال نعم قال إذا هاجت الريح أيأتي في خلدك في دواك أنك تحتاج إلى من ينكرك قال نعم قال ذاك هو الله سبحان الله شيء عجيب البحر ده بالذات خطر والله البحر ده والله السفينة الشائد العربات دي كلها والناس نايمين والكبيره دي والله زي عبادة الكبريت، والله زي عبادة الكبريت في البحر. ده. ناس رايبي في السفينة، شغالين اسمه شنو يا أخي عبد الله السوداني، أطمر شغالين وأطمر جد من جدة. عليك نشوف الناس دي كويس. بالله السفينة لما جاس في البحر تعطلت. قال لهم السفينة تعطلت. الغناء بيجا الناس قاعد يبكوا. معهم براتب <تصفيق> يخل البحر هذا جدا وفيه علامة وآية كبرى من آيات الله يخل بحرب شوف, شوف ربنا خلق وما في البحار من كائنات هذه هي الإنابة العامة أما الإنابة الخاصة هي إنابة العبودية والمحبة وهي التي أركانها كل شنو اربعه فرق. اركان الاربعه المحبه والخضوع والاقبال والاعراض عما سواه تتعلق بشنو بالمحب بال... الانابهاته الخاصه طيب السؤال المهم كيف نحقق الانابه اذا قلت على معصيه او حتى على حاله لا ترضي الله وتحولت عنها واردت ان تنيل اول شيء لا بد ان تتبع التوبه اصلاح اصلاح الحال يقول تعالى الا الذين تابوا واصلحوا كويس الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا التوبه ينبغي ان تسبح بشنوك بالعمل الصالح طيب بدا يحدث مساله مهمه جدا قال ابن القيم عن الانابه الانابه الرجوع الى الله لكن أهم شيء في الرجوع إلى الله الرجوع إلى الله وفاءً وعهدًا الرجوع إلى الله شنو؟ وفاءً وعهدًا كيف؟ أنت ما أصلا من الأول معاهد الله انك ما أطع السوى انت تتعصير لما ترجع إلى الله توفي بشنو؟ بهذا العهد الذي بينك وبين الله وتوفي بالعهد الذي بينك وبين الخلق في قصه عجيبة في صحيح البخاري رواه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح وقصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الله رسول عليه وسلم والله ما قصهم عنه غير الأحكام الف شريعته أشج الزمان حصل وبيزيد إيمان برضه بكلمنا به قال كان في من كان قبلكم في بني إسرائيل رجل استقرض أخاه ألف دينار قال لي يا أخي ديني ألف شنو دينار فقال له ابغي وكيلا ابغي, ابغي شاهدا بديك لكني واحد أشهد قال أشهدت ربي الزونة داري الدينة قال ليش مك أشهدت ربي قال له طيب قبلنا شهادتها ذن ازور الداردين دي زي التاجر الدار ابغنا كفيلا واحد كمان يضمنك قال الله كفيل قال قبلته مش الله رضينا كفيل الله يريد شهيدك الله يريد قال له اداه ال دينار وقال له متى قال بعد كذا مثلا بشهر قال بعد شهر شال القرص بعد شهر بنات باه شال بروسو دائم طوال الزول دائم مش رشنو للزول أسمع القصة حكى الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ألف ديناره يريد أن يرجعها إلى الرجل إلى التاجر ولكن البحر كان هائجا ولم تكن فيه سفينة ولا مركب شدوا دواقف رسمي والزول دائم منتظر بهناك في نفس المواعيد دائم واجه دائم واجه دواقف مشنو البحر ما تبيونا قال هذا الرجل الذي يريد أن يرجع المال أخذ خشبة. قال له خشبة طافية فوق البحر. شانه خذت فوقه دينار وربطها. قال يا ربي إن هذه ألف دينار صاحبها طلب مني شهيدا فاشهدتك فرضيا وطلب مني كفيلا واني قد اتخذتك كفيلا وشهيدا. اللهم إن كنت صادقا اللهم أصل له هذه ورما في البحر. قال عليه الصلاة والسلام وصاحبها التاجلا فلما لم يجد أخذ هذه الخشبه وهو لا يعرف أن فيها ماله وكتب عليها قال وذهب إلى زوجه قالت له هل جاء صاحبك قال طبعا لنزل بجيب القروش قالت لا قال لها لا أعطاها الخشب. قال لنا بها طعامة لما فتحتها وقلمتها وجدت ألف دينار ومعها الورق قال عليه الصلاة والسلام ثم بعد يومين أخذ الرجل ألف دينار أخرى في جيبه وقد استقر البحث فركب سفينة أو مركبه ثم ذهب إلى الشط الآخر وبحث عن التاجر في متجره وقال له تأخرت قبل يومين وكنت أريد أن أبلغك المال والآن أتيت به قال المال قد وصلني وأخذته أردد عليك ألف دينارك هذا في المخاذب وفاء جدا على وفاء شنو عالي. وعلى صدق مع الله كبير والغرض من هذه الدروس ومداري السالكين أن يرقي النفس إلى درجة الصدق والصفاء مع الله ليقبل الإنسان على العبادة والطاعة وخذب يعني في مدلة الإنابة هذه يقول ابن القيم الإنابة تحتاج إلى أعمال ولكن بين الأعمال وبين القلب مسافة كثير من الناس يعمل أعمال لكن هل هذه الأعمال من قلبه؟ واحد هل أثر هذه الأعمال يصل قلبه اصلاحا له؟ هل صلاته تصلح جوفه وباطنه؟ هل صدقته تصلح سريرته؟ قال وبين القلب وبين الرب مسافة ايضا هذا كلام في الإنابة بين القلب وبين الرب شنو مسافة كيف بين القلب وبين الرب مسافة بقواطع في الطريق في طريق القلب تقطع القلب أن يصل إلى الله كيف رؤية العمل ونسيان المنة رؤية شنو العمل ونسيان المن الر شوف انك شو إنك العمل ده جبت بقوتك وإنك إنت ال التمام ما تقول الله وفقني ما تقول الله وفقني ما تقول الله عني على ذكره ده اسم رؤية شنو العمل نسيان المن مع انت إذا عملت عمل صالح ما منك من من الله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل لله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين لذلك هذا هو الغرض من هذه الدروس نواصل ان شاء الله في درس الانابه او جزء من الانابه الدرس القادم ان شاء الله أسأل الله تعالى ان يوفقنا واياكم ما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزيده في قلوبنا وأن يكررح إلينا الكفر والفسوق والعصيان وإجعلنا وإياكم من الراشدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم